اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تباركَ الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور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 قالوا بنا قد جاءنا نذير فكذبنا قالوا بنا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أن ثم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير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 ذات الصدور الا يحلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الارض دنيا فامشوا في مناكبها فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه المصير امنتمنا في السماء أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور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 ق ما يمسك إ النظفن ما يمسك إلا الرَّحنا إهُ بكلُ شَير دصيرأَنهََّ ب هو ج